اتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلوتكم من سانة ربي ونصحكم ولا كن لا تحبون الناصحين اتولى عني وقال يا قوم لقد ابلوتكم من سانة ربي ونصحكم ولا